وجب شكره علينا ما دعا لله دعي، وجب شكره علينا ما دعا لله دعي. أيها المضعون سبناج، ذب الأمر المضاعي. أيها المضعون سبناج se dilam ril muzai وسلام نور حق ويقين نور أمن وسلام نور حق ويقين ساقه الله إليه رحمنا لين لا الله فالليل على مين وعلى البر يشوى وعلى البحر يشوى وعلى البر يشوى وعلى البحر يشوى صان القلب علينا انسيات الوداع قال ليلى من بالوداع مرسلون بالحق جاءوا يو على السماء حَقٌّ جَاءَ وَأَحْيَى قَوْلُهُ قَوْلٌ فَصِيحٌ يَتَحَدَّان مَلَغَا قَوْلُهُ قَوْلٌ فَصِيحٌ يَتَحَدَّان مَلَغَا Ishfa, hilir rohi, dawai, hilir jism, ishfa. Ayo Hanul Hadis, selama, mawal وَنَالَ الْبَدْرُ وَلِيَ